சீ ஆ ثُمَّ ثُمَّ إِذَا ثم إِذَا இச منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة وعلم قد قال الذين من قبلهم فما أغنى النور فَأَضَلُّ بَعْضُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِي